هناك من يأت العين عن أمه وأبيه إما بانتقالها إليه وهي وهو في الرحب أو عبر عبر ترك الجينات هل من خلاص في هذه الحالات؟ الحقيقة لا, لا يوجد خلاص خلاص إن الأم هي المسؤولة والأب على هذه الأمور أما الآن والله والدورة قربت على الانتهاء يعني لي نصائح وأرشادات إن شاء الله ستكون عامة لكل طالب إن شاء الله قبل أن نفترق ونفترق على خير إن شاء الله في هذه الدورة يعني فمن ضمن الأشياء بارك الله في كون عليكنا بنشر أمراء أم... أو أمرين الأمر الأول أطلبه من كل أخت ألا تعقد قرارها أو تتزوج حتى تعرض نفسها على الرقل الشرعي حتى لا يأتي ما لا يحمد عقبها بعدين إما في الهاتف الدخلة وبعدها الشيء الثاني أطلبه من كل أمرأة ألا تدخل في برنامج حمل حتى تتأكد نفلوها من المرض الروحى أمرين هذين مهمين حتى نفتح شعر على أنفسنا بعدين أبواب تصعب غلبها هذه نصيحة وجهها لكل أخت تفتعر فيها أم أنفال